الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اذن الصراط المستقيم الطراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خله قلقهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب ال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 الكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة تُدِقُّ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقَرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقَرَّرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فأولا فغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكرها وله اسلم من في السماوات والارض طوعا يرجعون وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط, والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون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 أَمْ بُيِّنَتْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ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 ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم والاولئك هم الضالون النون ان الذين كفروا ماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم يقبل من, أحدهم من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 شيئا فان الله به علي